astanki tem tem temsi wa tafuru innaka وحينادي والنور يبني في السفوح وفي الزراعة زوجا مزخرفا واحد. Thank you. أنه فنن ويا رضعا بيتن اياتي اياتي اون ثناءك وكم نؤول